إذ قالت أمّة منهم لما تعرفون قوماً الآول لكم أو معلب قوماً الآول لكم أو معلب معذباً شديداً قالوا, قالوا معذرة من ربكم ولعلهم يتذرون فلا الذين ولوا بدار بيت بما كانوا يفسرون فلما أتوعنوا أنقذنا لهم قلنا لهم كنوا قردة فاسقين ويبتلنا ربك لبعض عليهم إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض يوم ما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فصلف من بعدهم فالفورت الكتاب يأخذون عرب هذا الأدنى ويقولون ويقولون سيغفوا لنا وإن يكتهم عرب يأخذون وَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا أَلَّا يَقُولُوا عَلَىٰ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرْسُوا مَا فِيهِ وَادَّعُوا الْآخِرُةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُوْنَا فَلَا تَعْقِمُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا إنا لا نضيع أجر المصلحين